حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت حمو مكة. <تصفيق> خلتني واحد مش داني بنفسي سنكت اوهام مسحوب جواه انا انسان مأزين انا في بحر سنوم من غيره ما بشوفش النوم العقل صباح مع دوم وبقت انا بغيه برسمي الهال لزهاي مرنسي دي فتحت عيني انا في ضنيتي و لقيت حواليه ولد ديري سحبه لكن ساحبه للضايا يا لفه وقرب جنب بير فير توب وشرب منا من الوقت عالازم اهرب عندي بدو حب استقلاع <تصفيق> ارض ده منهور كلها اشبح وحش بشرية جهة صنهور حمومة حديد سوق ده رجولية تنزه وقصول جي ومع السواب اكشانجي حمومة حديد المافيانجي <تصفيق> انا حمومة حديد واسجرة في اسجرة قد من من غير وبتحول متى الف خسارة من متعلم لكائن متسول ورامت كرستي وحوضت وست دراستي والبني بقى في محفظتي واسحاب السقوي ايار كلها بتجري وراء اول مصحة ده من لي بقوا من وانا دمي بيغلي عاوز عزده بحعد دغري وبعد لشوف يومي ماشي ازاي بقى حواليه تتر لازقين بقى مين بني و اوزال وسطيهم كنج يقولوا يا كبير شربنا يا كينج افسلنا بيور من البنج و مركتب من لستنج و انا جيب منا ساخر و شار زماني راح صبني بسار ايسا همشت ده قصدني لقيتني معيش لا فلوس ولا بني من البيت قد طرفني و اقلمش يا مدني ما تجيش في ده صحابي تلعت اكبر خدعك لما نهت باع وما صنونيش زعلن على نفسي وعلا حياتي اللي دعت وزديهم عايشنا على حيزي في شدتي ملقت ولا واحد فيهم الخير متمرش كانوا جنبي لاجل القرش دي جزم محتاج الفرش وقادني بذكر عشان انسا صاحر الجمش مش امان اكدا اكدا اكيد باعس باعس دخلت ف آيس دنيا جميلة قوي قوي فرين آيس حاسس ان هلاكو ما عيني صاحية مابت نمشي وجفنا عن خاسم ربشي بطلق ديام صاحي مابخفرش باقیت ابلس و كاقن شرق جالي نفسية الحل ما صاحة و تحت الرعاية الصحية يا ابو يلحقني عاوز ابطل صلك يا ابني جسمك خاسس يا دنيا تعال على مصحه معانا بعدي ام شهور وانا جسمه رد بقيت امه بطلت الكب بطلت تخمرت على ابويا على اخوته خدني خدني رجعت البيت اللي خلاص كده ما فيهاش تنفي حقنا فقدت بعد اللي حصل ده محسوب ده دا منهور دايرتي فا انا جه ترويها بدمي يا عم سنهور منطقتي حمومت حت الدسو اي ده مهم حمومت حت قائد متخطر اخطر فائد حمومت حت قلبه قاعد سنهور تتشرف بيه ده منهور خمسه ده حلا قولو نجمل المول يعني اسد اما باقي اجمل مبكة توزيعه ده فوق الخيال مبكة ده رمزه يرقاسكو الكيشه ده على موقع کو من شقل او